وحيث تشرفت الأسماء باعبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامات في عوالم شهادة والغيوب فحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع وما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السامع ما امليه عليه من شريف الاخلاق باذن واعيه فانه سوف يجمعه من اوصاف الحبيب على الرتبه العاليه فليس يشابه هذا السيد في خلقه واخلاقه بشر ولا يقف أحد من أصرار هكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن الإناية الأزلية تبعت على أخلاق سنية وأقامت في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم مرضوع القامة أبي ظلوا لمشربا بهم رواسع الجبير يرسنه شعره بين الجمة والغفرة وله الإعتذال الكامل في مفاصله وأطرافه والإستقامة الكامل في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صوره فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا من نظر من المعارف والعلوم فائس الذرر ولقد أودي من الكلم الكلمة عجزان الإثيان بمثله مصاقع البلقاء من البشر تتنزه العيون في حدائج محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد دنكه تبسم والمشجل هويناء ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النزيل ولا غير محياه الروضة الغماء رحمة كله وحسم وعزم ووقار وعسمة وحياء معجز الكون والفعال كريم الخلق والخلق مقصط معطاء وإذا مشى فكأما ينحد من صباب فيفوت سريع المشي من غير خبد فهو الكنس المطرسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر ثم الذي ياخذ للباب اذا تخيلته او سناه لهاله حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الالباب في وصف معناه فماذا يعرب القول الوصف يعجز الواسفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت ان يكون لها في وصفها مشارك أو غرير كمات محاسنه فلو أهدى السنة للبدر إن دماله لم يخفى وعلى دفن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجد لقدره العظيم وأوسع فضله العظيم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد بن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله